إذ يغشكمُ عاسأملاً منه وينزل عليكم من السماء ما الليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم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 اضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا عُدْوَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون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 يا ايها الذين امنوا استجيبوا للامره الله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الى تحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تخافون أيه تخافكم الناس فأراكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وَأَنَّ الله عنده أَجُرٌ عظيم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 وَإِذَا تُثْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَنْطِرْ عَلَيْنَا فَأَنْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ أَوْ إِتْنَابِ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُ يُفْرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنَّهُ يَعُودُ وَإِنَّهُ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 ولو توعدتم لختلفتم في المعاد ولكن ولكن يقضي الله أمرًا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك مَنْ هلك عن بينه ويحيى من حيى عن بينه وإن الله لا عليم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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يضربون وجوههم, يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ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 كذبوا بآيات ربهم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بذنوبهم فاهلكناه بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين.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 وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقون شيئا في سبيل الله وفء إليكم يُوَفَّ إليكم وأنتم لا تظلمون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 وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُونَ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يكون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ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 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض